ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِهِ وابرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم بالله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلاما ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.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 الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا إِلَٰهًا ٱلَّهَ ٱنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ والتَّمَتَّعُ فإنَّ مَصِيرَكُمْ إلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذينَ آمَنوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَ لَهُمْ وَيُنفِقُوا مما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 اخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Köszönöm,